بسم الله الرحمن الرحيم أتاء الله فلا تترجم سبحانه وتعالى مما يشكون. ننذل المناك تبعهم من أمري أشاهو من عباده هَٰذِهِ لَا نَفْسٌ تَكُونُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالخصف تعالى عَرُمَّا يُشْرِكُونَ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنوام خلقها لكم فيها نَوَصِينَتَن نَرْخُونَ وَتَحْمِلُونَ أطْلالَ قُمْ دِنَا بَلِ ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ بِهِ الفرد إن ربكم لا رافض. والغي ولبغانا وانحميني راني سابوا وذينا ويخلق ما Wa ma yi po of good هو الذي أنزل من السماء ماء منه شراب ومنه شجر وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَرَّاتِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وارث بآملي، إن في ذلك لا ياتي ويلون وما ذرأ لكم في الأرض مخلفاً أنوار إن في ذلك آيات لقعود غَرُومٌ وَوَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ فَجَعَلَهُ فُرُوجًا لِّمَنْ يَأْفَكُونَ قُرِيُوءَةً نور حي ياتا سربسنه كما فيه وليتبه جمس وَلِتَبْتَلَوَنَّ مَنْ فضله ولعلكم تشكرون وألقى فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّحَمْسَ كُلَّهُ وَإِنَّ قَوْمَ فِي انتهت كنا وانا مات وبن أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وإن لا عذب من الله لا تحصى إنا والله يغلم ما تسرون وَمَا نَحْنُ يَعْلَمُونَ مَا تَسْقُطُ الْأُنُون وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ لن شئ اغو وهم يسللون أم والذين يدعون من دون الله لا يحيطون شيئا وهم يحلطون أموات غير وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا الذين لا يؤمنون بالآخرة قُلْ كون I'm uh -oh. يقولوا ايها الذين ما غولين فيها فلبي سمت والمدا الذين تتقوا ماذا فأصابهم سيئات ما عنه وحاقد وقال الذين أشركوا لن شاء in there ذلك فعل الذين من قبلهم فهل ولا الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل فَيرْسُولًا أَنَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقُلْ تَفَسَّمَ مِنْهُ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَاقَ قَطَّاعَ يَوْمًا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ان تحرص أقسموا بالله جهد أيمان إلا يبعث الله من يموت بلى عليه ولكن أكثر الناس لا يظلمون ليُبين لهم الذي يَفِي فون فيه وَلِيَغْلَمَ الَّذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء ألا أجر الآخرين لو كانوا يعلمون الذين فضّر ورماه. We're not مكر الزيئات أن يخفف الله بهم الأرض I'm الله من شيء عن اليمين يقرعون ربهم من سوقين ويقرعون ما يأمرون. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا وما في السماوات ولا الارض الا امر رب العالمين الله تتكون؟ وما بكم وَمَن سَمِعَ مَا ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَن يُرْفَعُ أَمْرُهُ ثم إذا va نكبروا بما آتيناهم فتمتعوا فتوف تظلمون وَذَٰلِكَ عَلَىٰ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ ثَمَاهِلَةٌ تَسْأَلُونَ عَن مَّا كنتم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد يتوارى من القوم الاسوء ما بشر يُقَوِّنُ <تصفيق> عَمَالَنِ فَزَيْنًا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ O <laughs> my Oh, so ولو يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم في ولو أخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوك السوء بما صدت لا <تصفيق> ترجمة نانسي قنقر действие Aniම learn Oh. <laughs> of الذين يفترون على الله الكذب لا يصلحون متاع ذين هذوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمنا ها <تصفيق> Ah Seven. به وهو أغلم